بوك تو شاشة داشم ششة ستة وستون ستة وستون ساويبني إيورجي ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد عش مع ا يا الخاصبي ا يا الخاصبي أنا ص راكت انا لا أجد مفتاحي انا لا أجد مفتاحي أش ن ص بالتو انا لا أجد تذكره سفري انا لا أجد تذكره سفري تو كاف انت ك الخاص بك انت هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك Aradai savo bilietą? Hel wajeta, tetkarata safarik? Hel wajedit, tetkarat safarak? Jis, Yo Hua, ha, alkasu be. Hua, ha, alkas be. Aržnai, kur yra juraktas? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاح رجناكري باليتس؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفرهوس هي ها الخاص بها؟ هي ها الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها يوس كريديتني كورتيلي تاي بادينغو وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها موسو. نحن نا الخاص بنا نحن الخاص بنا موسو سنيلى جدنا مريض جدنا مريض موسو جدتنا بعافيه جدتنا. بِعَافِيَةَ يُوز يوسو أنتم، أنتن، كُم، كُن، الخاص بكم، بِكُن أنتم، أنتن، كُم، كُن، الخاص بكم، بِكُن بي كي كوريوسو تيباس؟ أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ بيكي كريوس ماما أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟